أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا غشاذا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 لا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيره من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته